اليوم إن شاء الله تعالى الكلام حول متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى توقفت في المرة الماضية عند مقدمة المصنف أبي شجاع رحمه الله بعد أن تكلمت حول هذه المقدمة فبدأ المصنف رحمه الله كغيره من أهل العلم الذين يصنفون المصنفات بأنه يبدأ هذا المصنف بالحمدلته وبالبسملة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت في المرة الماضية أن المصنف رحمه الله قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وشرحت ذلك بتفصيل في المرة الماضية حتى نبين المراد من كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وهذا المتن مكتوب عليه أي أحد أو تلميذ من تلاميذ المصنف رحمه الله كتب هذا عنه وليس المصنف هو الذي كتب لذلك عندما نقرأ هذه المقدمة نراه يقول قال القاضي أبو شجاع أحمد بن علي أحمد ابن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى فبدأ هذا الكاتب ببيان أن هذا مكتوب على شيخه وذكر اسمه أحمد ابن الحسن في رواية والصحيح أنه أحمد ابن الحسين وأثبتها كثير من الشراح منهم ابن قاسم الغزي في شرحه الميسر على هذا المتن فهو كما ذكرت في ترجمته في المرة الماضية أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله هو اشتهر بأبي شجاع وبأبي الطيب ومعروف بأن كل من يطلق عليه اسم أحمد يطلق عليه شهاب الدين كل من كان اسمه أحمد يطلق عليه شهاب الدين كما يطلق على من كان اسمه محمد شمس الدين نعم أبو شهاب <تصفيق> الله المستعد نعم <تصفيق> فهو رحمه الله أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني أبو الطيب شهر الدين أبي شجاع رحمه الله تبارك وتعالى وترجمته او الترجمة لمن أراد أن يراجعها في المجلس الماضي فذلك بين رحمه الله ما يكون حول أو خلاصة فقه الشافعية في مدنه هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى وفي بعض النسخ التي جاءت عن هذا المد سقط هذه أو سقطت هذه الجملة وهو وهي قول الكاتب قال القاضي أبو شجاع بعض النسخ جاءت بدون ذكر هذه الجملة وجاءت مباشرة بقول المصنف سألني بعض الأصدقاء بدون ذكر قال القاضي أبو شجاع بعضهم أثبت أن من كتب هذه الجملة أو هذا المتن هو من تلاميذ المصنف أو من تلاميذ أبي سجاع ومنهم من قال بأنه هو الذي كتب هذه لكن الظاهر وما عليه كثير من الشراح الذين شرحوا هذه أو هذا المتن كالخطيب الشربيني و ابن قاسم وغيرهما بيّنوا أن هذا مكتوب عليه كتبه أحد التلاميذ عنه فقال القاضي أبو شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تبارك وتعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى هنا يبين المصنف أنه سئل أنه مسؤول عن تصنيف هذا الكتاب لذلك قال سألني بعض الأصدقاء وهذا كثير في كتب أهل العلم الكبار عندما يصنفون مدنا معينا أو شرحا على مدن أو غير ذلك يذكرون ذلك بأنهم مسؤولون غير واحد من أهل العلم مر منا في نزهة النظر أو نخبة الفكر أن الحافظ رحمه الله سئل أيضا في النخبة سئل في النخبة وأيضا الإمام ابن تيمية في كثير من المتون التي جاءت عنه يذكر أنه سئل يذكر أنه سئلة وغيرهم من أهل العلم فما نرى يعني نادرا أن نرى أن عالما يأتي بكتاب يصنفه من نفسه فكثير ما يأتي أحد إليهم ويقول له كذا وكذا فيجيبه بمتن أو بكتاب أو بغير ذلك فقال سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى ممن كانوا يعاصرونه من الذين يريدون أن يتعلموا من الأصدقاء جمعوا صديق وهم الذين في مقربة منه أو إلى إليه في عندهم محبة ومودة وغير ذلك يعرفون منهجه ويعرفون علمه وقدره فسألوه في أن يجمع لهم شيئا في الفقه يتعلمون منه الدين لذلك قال سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تبارك وتعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي لأنه كان قد على كعبه في هذا المذهب وهو إمام فيه وعرف عنه ذلك في عصره كما ذكرت في ترجمته في المرة الماضية فسألوه أن يجمع لهم مختصرا والمختصر هو المدن وهو كلام قليل يحتاج إلى شرح كما عرف أهل العلم المتنى بأنه كلام مختصر يحتاج إلى شرع فالمختصر هو كلام قليل يأتي إما للحفظ وإما للفهم السريع أو لوصول المطلوب سريعا فكان رحمه الله سئل من هؤلاء أن يجمع مختصرا لا يشق عليهم فيه ويستطيعون أن يحفظوه ويسيرون فيه بفهم وبطريقة صحيحة في الفهم وهذا كلام قليل وإذا فسر كان كثيرا فقال أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه ورضوانه والإمام الشافعي كما قلت أنني سأترجم له ترجمة ميسرة عند المرور عليه وهذا هو مكانه لأنه هذا الفقه فقه الإمام الشافعي أقرب إلى الدليل من غيره ومن بعده أو من قبله الإمام أحمد رحمه الله فهو أقرب منه إلى الدليل لكن كله يقام به الفقه الامام الشفعي رحمه الله كان عالما في الفقه والحديث وكان على عقيدة صحيحة وكان له باع في اللغة العربية وغيرها فلذلك برز نعم, نعم الامام الالباني رحمه الله له يعني عندما سئل عن أقرب المذاهب فتدرج في المذاهب لكن أظن قاله قال بأن الحنبلي ثم الشافعي ثم المالكي ثم الحنفي هذا يعني ربما ما أستذكره عنه الله أعلم فالإمام الشافعي رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف الجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ولد بغزة ولد بغزة سنة خمسين ومئة سنة ومئة في وقت أو في الوقت الذي مات فيه أبو حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى فكان الإمام الشفعي رحمه الله وهو الصغير بدأ في طلب العلم فبدأ في الشعر والنحو والغريب لكن عمه مصعب ابن عبد الله بن الزبير أنه لقي محمد بن إدريس وكان قد على كعبه في الشعر والنحف فقال له إلى كم هذا؟ لو طلبت الحديث والفقه كان أمثل بك ثم قال وانصرفت به, وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك ابن أنس وأوصيته به هذا أول ما كان قد بدأ به الشافعي رحمه الله وهو مجالسة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله وهو صغير وأخذ جل ما عند الإمام مالك من الأدب والعلم وأخذ عن كثير من مشايخ المدينة وعندما ذهب إلى العراق أيضا ولما ناظر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وحفظ القرآن وهو في سن عشر سنين وهناك مقولة معروفة عن أمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول له كانت تقول له دائما اذهب إلى العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا وبرع الشافعي رحمه الله في الفقه والحديث وجمع بينهما وكان من فقهاء المحدثين وسار على هذا وبرع في العربية أيما براعة وكان وكان إماما كبيرا عرفا ولما ذهب إلى العراق وناظر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى عكفوا على علمه واتبعوه لما له من باع في كتابة الحديث والتكلم بالدليل فكان عالما في الفقه والحديث واللغة والعقيدة لذلك كان مذهبه أقرب إلى الدليل من غيره وترجم له كثير كابن حجر وغيره وصنفوا له مصنفات مخصوصة في ترجمته رحمه الله لأنه كان إماما وهو صاحب مذهب يدرس إلى أن تقوم الساعة ولا شك أن من جاء بعد الشافعي رحمه الله ممن صنفوا في هذا الفقه وبيّنوه ربما منهم من سار على ما كان عليه الشافعي ومنهم من كان يخالفه في أمور المسألة تختلف باختلاف استدلال كل شيخ او كل امام بادلته كل واحد له ادلة خاصة به بعد مصادر التشريع الاصلية حفظكم الله بارك الله فيكم اخي الحبيب انا ما كنت سادخل اليوم ان شاء الله يعني لكن يعني قلت ما أريد أن يضيع هذه الأوقات لأن ربما يعني يستفيد ويستفيد غيري من كلمة واحدة تخرج فأحببت أن أشارك يعني فأسأل الله أن يكون هذا في موازين حسنتنا جميعا إن شاء الله وليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربما لكن الحنبلي أمين وإيكم لكن الفقه الحنبلي الإمام أحمد بن حنبل تجد له ربما تجد له أربعة أقوال في مسألة واحدة وربما يزيد فلذلك كان الامام أحمد يعني قريبا جدا من غيره والمساله فيها نظر يعني بالنظر الى ادله كل امام و يعني صبر الاقاويل فينظر في ذلك ويعرف لكن المسألة تتعلق بالدليل ما دام هناك مذهب يسير بالدليل فنتبعه ما دام بالدليل وإن كان يخالف في أمور فنبحث عن الدليل ونأخذ به وإن كنا على مذهب معين فالمسألة التي تعصب لها كثير من الذين تعصبوا للمذاهب ووقعوا في التقليد الأعمى منذ عصور التقليد والخمول والركود العلمي والفقهي اتكلوا على ذلك بأنهم يتبعون مذهبا فإن كان هذا المذهب فيه مسألة مخالفة للدليل وقد اجتهد فيها الإمامهم مثلا ولم يصب فيها فهم يتابعونه بدون النظر إلى الدليل هذا خطأ لأن نحن يعني نسير مع الدليل حيث وجد ومسألة المذاهب هذه تفيد لطالب العلم يعني في استمرار منهجيته في الفقه لأنه لو دخل الفقه بدون منهج معين في اتباع مذهب أو غير ذلك فهو ما يستمر فيه سيتشتت ونرى يعني أن الإمام مالك رحمه الله وهو ولد رحمه الله في 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده سار على ما كان عليه يعني الشافعي أخذ منه ورى بعض الادلة باجتهاده انها فيها كذا وكذا فاجتهد بما لديه من نصوص وبين لذلك جاء بعض أو جاءت بعض الفروق الفقهيه في المسائل الفرعيه التي لا تؤثر في شيء التي لا تؤثر في شيء بخلاف المسائل الكبيرة فما نرى فيها خلافا يذكر بين الفقهاء الأربعة في كتبهم خاصة وليس في كتب من جاء بعدهم وهذا ظاهر لو نظرنا إلى الموطأ أو نظرنا إلى الرسالة أو الأم أو نظرنا إلى غير ذلك اوفق الإمام أحمد اوفق أبي حنيفة نعم الإمام الشافعي كما قلت هو من فقهاء المحدثين فهو فقيه وهو محدث لكن غلب عليه الفقه غلب عليه الفقه ولذلك قال الإمام أحمد لو أنتم أعلموا أو أنتم أدروا منا بالحديث فإن جاءكم حديث فأعلمون بصحته أو ضعفه أو قال أنتم أعلموا بالرجال مني فإن جاءكم حديث موقوف أو ضعيف أو مرسل فأعلمون به فهو كان يعني تلميذه أحمد يعني يبين له ما كان له من باع في الحديث ومع ذلك نرى في سنايا كتابه الرسالة والأم ما يدل على براعته في علم الحديث رحمه الله تبارك وتعالى فالأمام الشفعي جمع بين الأمرين لكن كما نقول دائما ربما يجمع أحد مسألة معينة فيظهر أو مسألتين يجمع بين مسألتين فيظهروا الذي أمامه أنه برع في مسألة دون الأخرى مع أنه بارع في الاثنين كالإمام ابن تيمية رحمه الله جمع بين العلوم كلها وكان يدخلون عليه فكل مذهب يدخل إليه يقول أو عندما يخرج يقول ما يحسن غيره في الفقه الشافعي الشافعي يخرجون من عنده ويقولون ما يحسن غير الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي وهكذا فكان رحمه الله جمع بين علوم شتى ولكن الذي يظهر عليه او الذي غلب عليه وبرده على أهل البدع والمخالفين وغير ذلك بأنه أعظم علما في العقيدة ولكن لا يقال بأنه أغفل العلوم الأخرى وهو بارع فيها كلها فهكذا نرى أحد يغلب عليه شيء وهو يعلم في كل هذه الأمور وهذا كان في العصور الأول لكن بعد عصور التقليد والركود وعدم الاجتهاد العصور التي وصل فيها الأمر إلى أن الحنفي يقول بعدم جواز نسائه من الشافعي الحنبلة وصل بهم الأمر إلى أنهم جعلوا ك كأهل الذمة وغير ذلك فيه عصور التقليد والعصور هذه التي يعني نشرها اصحاب المذاهب وقتها في تقليد اعمى في الله مستعان وهذا يذكر في كتبهم مذكوره في كتبهم تجديد التفريق بين المذاهب وجعلوه فريقا أصوليا وليس فرعيا فالحمد لله الذي يعني جعل باب الاجتهاد مفتوحا ولما تقيد ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية رحمه الله كان حنبلي يتبع المذهب الحنبلي لكن اجتهد رحمه الله وأصبح مجتهد مطلق خارج المذهب وخالف المذاهب الأربعة وكان له مذهب مستقل مع أنه حنبلي وهو لم ينكر أنه يتبع المذهب الحنبلي لكن خالف المذاهب الأربعة في أمور منها الطلاق ثلاث بمرة واحدة وغير ذلك من ما هو معروف عليه فهذه مسألة يعني معروفة وكثير ما تثار وتحتاج إلى بسط في القول وبيان من يعني عن كل مذهب دراسة كل مذهب كيف نشأ وكيف استقر ومن أشهره ومن تلاميذه وغير ذلك فنعرف من هو أقرب للدليل ومن هو فيه كلام يحتاج إلى تأصيل أو غير ذلك فالله مستعان هذا كله إن شاء الله تعالى يسير على من يسره الله عليه طيب نعود ان شاء الله لمتن الكتاب أو المتن متن أبي شجاع فقال أو كنا في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله هذا الإمام الذي له باع في كل العلوم حتى لما يعني ذهب إلى العراق وصنف كتابه الرسالة وقد نظر إلى أحوال أهل العراق فصنف لهم هذا الكتاب وكان هذا عهده القديم عندما يقال قال الشافعي في القديم يعرف أنه قال هو في العراق أما لما نزل لمصر وصنف كتابه الأم لما رأى من أحوال أهل المصر يختلف عن حال أهل العراق فكان فكان قد نظر إلى أحوال أهل البلد وهذا من فقهه رحمه الله وهذا دائما ينظر إلى هذا الأمر لكل مصر طبيعة خاصة أو طبيعة خاصة به يعني التحول هذا كما قلت يعني عندما كان في العراق كان الناس على طبيعة معينة من العادات والتقاليد والطباع والمناخ الذي يحيطهم فصنف هناك, هناك هذا الكتاب بفقهه وبالأدلة المعروفة ثم لما ذهب إلى مصر ووجد المناخ يختلف والناس يختلفون في طباعهم وفي تصرفاتهم وفي عاداتهم وتقاليدهم فصنف الأمة وبسط فيه بسطة وتكلم فيه عن الأصول والحريث والمسائل الفقهية وكان هذا الكتاب من الكتب الأعجيب يعني الإمام الشفعي رحمه الله برع فيه وبين المنهج الفقهي الواضح لأهل مصر فهو مخصوص بهم لمعرفة أحوالهم وهذا ليس يقول أحد بأن الفقه يعني ينزل على مكان فقط دون آخر وإن لم يوجد دليل فالدليل واحد لكن الطبع تختلف الأحديث التي تكلم بها موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يختلف حديث عن حديث بأن هذا الحديث يقال في موقف معين ولا يقال في غيره وحديث اخر يقال في مناخ معين ولا يقال في غيره وهذا يعني معروف عند الفقهاء وهذا من فقههم فكان رحمه الله فقيها كان رحمه الله فقيها هل في صوت ترجمة الامام الشفعي رحمه الله كما قلت ترجم له أو صنف له كثير من أهل العلم تصنيف في ترجمته فقط ابن حجر وغيره وترجمته حافلة عامرة كيف نقول حديث في موضع ولا نقول في موضع يعني مثلا في مناخ مثل مناخ شبه الجزيرة العربية مثلا أو هذه المناطق الحارة ربما كحديث الذي أو ما ورد عن الشافعية رحمه الله كما سيأتي من إكراه الوضوء أو كراهة الوضوء من الماء المشمس كراهة الوضوء من الماء المشمس فالعبرة هنا بأنه إذا كان مكانا فيه شد شد أو مكان شديد الحرارة هذه المكان الأماكن الجبلية كالمملكة وغيرها إذا وضعت الماء في إناء تراه ساخنا جدا بعكس ما يكون في الأماكن الباردة إذا وضعت الماء في إناء لا تجده ساخنا معي فهذا يطلق على مكان فيه مناخ معين وهذا يتحدث به في مكان آخر لذلك فعل ذلك الشافعي رحمه الله لما رأى من أحوال أهل مصر يختلف عن أحوال العراق ونعرفه مناخ العراق وأهل العراق يختلفون في تفكيرهم وطباعهم عن أهل مصر فلذلك هناك أمور تصلح مع هؤلاء ولا تصلح مع غيرهم لذلك جاء القرآن وجاءت السنة عامة لجميع الناس وليس لناس مخصوصون وليس لناس مخصوصين بشيء معين فالشريعة للناس جميعا وجاءت مفصلة لبيان كل مصر لبيان كل مصر وحاله وأعني بمصر هنا هو المكان وليس مصر المعروفة فكل بقعة من الأرض يطلق عليها أقول له مكان يسكن فيه الناس او يقنط فيه الناس يطلق عليه مصر كيقال قراء الامصار او غير ذلك ممن هو معروف وضحت هذه النقطة نعم طيب فقال أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه ورضوانه, ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز هو قبل ذلك قال مختصرا قال مختصرا وكما قلنا أنه ما قل لفظه وكثر معناه ما قل لفظه وكثر معناه فقال مختصرا في الفقه الفقه إيش يراد أو ماذا يراد به الفقه هو الفهم الفقه هو الفهم ويطلق أيضا على العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقه في الدين يعلمه ويبصره ويفهمه فهذا هو الفقه أما في اصطلاح الفقهاء فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية وهذا هو المعروف عند الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أو هو هناك تعريف مشهور هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذا يعني أقرب للفهم من هذا وهذا مشهور وهذا معروف أيضا العلم بالأحكام الشرعية العملية هذه أو العلم بالاحكام الشرعية العملية العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما تتعلم هذا الأمر وتدركه بحيث أنك تتقنه أو يصبح عندك يعني علم شامل او ادراك عام عن هذا الامر بالاحكام الشرعية احكام التي امر الله بها في كتابه او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم العملية التي تكون بالعمل مبنية على العمل وهي مكتسبة من ادلتها التفصيلية مكتسبة هذه الاحكام تكتسب من ادلتها التفصيليه الادله التفصيليه و عليكم السلام وهي الاحاديث او الايات القرانيه نص يستنبط منه حكم شرعي فيقال كذا وكذا وكذا بسبب ان ورد نص بكذا وكذا أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام حول هذا الموضوع والفقه يختلف عن الأصول ويختلف عن القواعد الفقهية وهذه مهمة لأن كثير من الإخوة يعني يجمع بين القواعد الفقهية والأصول والفقه ويظنهم بأنهم واحد وإنما هؤلاء يندرجون تحت مسائل الفقه او الفقه عموما لكن ينفصلون في امور ان الفقه كما عرفناه هو استنباطك للاحكام من الدليل اما اصول الفقه فهي بين او يبين لك معرفة كيف تحكم على نص بذكرك الحلال والحرام والمندوب والمباح وغير ذلك أما القواعد الفقهية فهي تعتبر بمثابة مفتاح لك لمعرفة الأصول مفتاح لك لمعرفة الأصول فهي تقرب إليك الأحكام الفقهية بطريقة مبسطة ميسرة كما يعني يأتي في بعض القواعد الفقهية بأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء فيه نص بتحريمه فهذه قاعدة فقهية تفيدك بعد ذلك عندما تندرج في فهم الفقه وتطبق على مسائل الفقه في هذه الأمر أو في هذا الأمر ويدخل عليك أيضا أو تدخل بذلك أيضا في أصول الفقه في معرفة الحلال والحرام الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وهذا كيف نقاعد قاعدة نستدل بها على ذلك وما هو الفيصل في ذلك وكيف نصل إلى ذلك فهم ينفصلون وفي نفس الوقت يندرجون تحت أصل عام في فخم الفقه بمفهومه العام أو للوصول إلى استنباط الحكم الشرعي بطريقة صحيحة الله طيب في صوت الآن طيب أعدت مرة أخرى إن شاء الله قلت بأن القواعد الفقهية هي ما في مشكلة ان شاء الله هي معرفة القواعد التي عليكم السلام ورحمة الله تعرف بها اصول الفقه اصول الفقه هي هذه اصول ثابتة كالحلال الحرام المندوب المباح المكروه كيف نتوصل إلى هذه الأصول وفهمها بمعرفة القواعد التي توصل إليها كمعرفة أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء نص يحرمه فبعد هذا ندخل, أو ندخل على الأصول في معرفة ما هو حرام وما هو حلال ثم بعد ذلك ندرج أو ندخل في الفقه بمعرفة النصوص الدالة إما على التحريم وإما على الإباع فهم ينفصلون عن بعضهم البعض لكن يجتمعون تحت أصل عام وهو معرفة أو التوصل إلى الحكم الشرعي الصحيح السليم من هذه الأدلة التفصيلية الصحيحة وضحت يعني انا اريد ان اقرب المسألة بقدر الاستطاعة طيب الان الصوت واضح ان شاء الله يعني انا اريد ان شاء الله يعني ان اقرب المسألة بقدر الاستطاعة لتيسير الامر على انفسنا ان شاء الله لكن لو دخلنا في تعريف كل فن والكلام حوله والفروق بينهما سيطول المجال جدا فالعبرة السير عليه ان شاء الله تعالى بطريقة ميسرة ويعني الفقه كما قلنا مستمد من مصادر أصلية ومصادر فرعية الفقه مستمد من مصادر أصلية ومصادر فرعية وإياكم بارك الله المصادر الأصلية وهي القرآن والسنة والإجماع هذه مصادر أصلية اتفق عليه الآئمة الفقهاء أما المصادر الفرعية تختلف باختلاف كل إمام كل إمام جاء بمصادره الفرعية بحسب النظر إلى ما يناسبه في الاستدلال بالأدلة على أحكامه الشرعية لذلك نرى أن هناك من يأخذ بالقياس من يأخذ بالمصالح المرسلة من يأخذ بأقوال الصحابة من يأخذ بأقوال آ... يعني مسائل كثيرة في الفروع المصادر الفرعية فهذا كله ينبني عن استدلال الإمام بما يراه من أدلة تساعده على إخراج الحكم الشرعي إخراج الحكم الشرعي لذلك اتفاق بين أهل العلم في أن الأصول فصول التشريع الأصلية قرآن وسنة وإجمع هذا لا يختلف فيه اثنان نعم فقال في الفقه على مذهب الإمام الشافعي وهذا الكتاب على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يلخص فيه أبن شجاع المذهب اختصارا كثيرا ويخالف المذهب في خمسة مسائل فقط في خمسة مسائل فقط وستذكر ان شاء الله تعالى في وقتها فقال في غاية الاختصار ونهاية الايجاز تأتي في غاية الاختصار اختصار يعني مختصر جدا حتى لا يمل القارئ أو حتى الذي يريد أن يحفظه يحفظه جيدا أيضا ونهاية الإجازة ونهاية الإجازة هذه المخت... الأسماء أو هذه ال... التي ذكرها الشيخ رحمه الله اسماء لمتنه سميت بعد ذلك أو من جاء بعده بتسمية هذا الكتاب إما غاية الاختصار ونهاية الإجاز وإما الغاية والتقريب أو متن أبي شجاع يعني سمي بذلك كما هو بيّنه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في غاية الاختصار ونهاية الإجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتلئ حفظه وهذه الغاية من هذا الكتاب إما أن يقرب للمتعلم أي متعلم الفقه الشفعي دراسته ويكون هذا أو هذه الدراسة تكون دراسة وافية كما نحن نفعل الآن سويا في يعني الإتيام بهذا الكتاب وإخراج ما فيه من فوائد وتعلم هذا الكتاب جيدا وأيضا ويسهل على المبتلئ حفظه الذي يريد أن يحفظ مختصرا في الفقه يحفظ هذا المختصر وهو بسيط قليل الورقات يشتمل على أهم المسائل في الفقه الشافعي فمن حفظه يكون هذا خيرا له لأنه إذا وقعت له مسألة من مسائل الفقه واستحضر ما يحفظه فكان هذا أيصر له من غير أن يتكلم أو يدرس فقها معينا دون حفظ لذلك دائما يحض أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر على الحفظ مع الفهم لا يترك الحفظ دون الفهم ولا يترك الفهم دون الحفظ لابدان يجتمعان معا وبهما تحصل الفائدة بهما تحصل الفائدة نعم وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال تقسيمات يعني تقسيمات الأحكام الفقهية وضبط الخصال وهي الواجبة والمندوبة وما يتعلق بمسائل أصول الفقه وغير ذلك فقال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب أجبته لهذا السؤال لأننا قلنا بأنه سئل في هذا المت أجبته إلى سؤاله طالبا للثواب وهو ثواب من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة على هذا الخير راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير تبارك وتعالى وهذا دعاء يطلب نعم طيب انتهى الوقت إن شاء الله طيب حضر يطلب من الله عز وجل الثواب على هذه الفوائد التي يعطيها لغيره فالنفع للغير من أعظم القربات إلى الله عز وجل ومن أعظم الأمور التي يثاب العبد عليها في الدنيا والآخرة ولسيما في العلم الذي هو أشرف الأمور وبه يتعرف إلى الله عز وجل فهذه كانت مقدمة الإمام رحمه الله <تصفيق> ان شاء الله تعالى سنبدأ في المرة القادمة في بداية كتاب الطهارة آه معروف آه أن هذه الكتب كتب الفقهي تقسم على حسب الكتب والأبواب الفقهية فهذا الكتاب بدأ بكتاب الطهارة ويبصل في أنواع المياه وأقسامها وغير ذلك مما سيأتي ذكره في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى فنسأل الله أن يكون ذلك خيرا لنا في دنيانا وأخيرتنا وأن يتقبله منا إنه تعالى جواد كريم وأن يخفر لنا ولأهلينا وللحاضرين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 هذا البرد فالحمد الله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا فالحمد الله رب العالمين والله صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب آه آه طيب اخي سيف هل لو أخرنا المعاد نصف ساعة هل يمكن بارك الله فيكم لأن هناك <تصفيق> لأن هناك إخوة يعني يريدون أن يدخلوا الدرس لكن يكون عندهم مجالس أخرى وأمور أخرى وعمل فإن شاء الله إن كان ذلك فيه متسع يعني نجعل إن تعالى في المرة القادمة الساعة الحادية والنصف بتوقيت مكة ان شاء الله طيب بارك الله فيكم أخي الحبيب الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته